ماتني بقلبك حلوه مثل ما قبل كنت تشوفني ماتني ببالك هاك الحبيب اللي طل طب تسودني ماتني بقلبك حلوه مثل ما قبل كنت تشوفني الحبيب الطلي طبت تسود Bja sremaje There is ترجع طفل كلمات جي تات المساء يما أسى الغربي خلى صبح أحلامنا يقلب مساء معدني لعبي ترجع طفل كلمات جي تات المساء يما أسى cours خل da pisir kermeli